بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م تر كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب ه فيه الم يجعل كيدهم في تضليل و أ ر س ل عليهم طيرا أ ب ا ب ي ل ل د ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل